بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم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 إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتغب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم